بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الرابع عشر من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى تتمة سورة يونس عليه الصلاة والسلام <تصفيق> أكثرهم إلا ظن أي غير تحقيق لأنه لا يستند إلى برهان إن الظن لا يغني من الحق شيئا ذلك في الاعتقادات إذ المطلوب فيها اليقين بخلاف الفروع تصديق الذي بين يديه مذكور في البقرة أم يقولون أم هنا بمعنى بل والهمزة فأتوا بصورة تعجيز لهم وإقامة حجة عليهم من استطعتم يعني من شركائكم وغيرهم من الجن والإنس من دون الله أي غير الله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه أي سارعوا إلى التكذيب بما لم يفهموه ولم يعلموا تفسيره ولما يأتيهم تأويله أي علم تأويله ويعني بتأويله الوعيد الذي لهم فيه ومنهم من يؤمن به الآية فيها قولان أحدهما إخبار بما يكون منهم في المستقبل وأن بعضهم يؤمن وبعضهم يتمادى على الكفر والآخر أنها إخبار عن حالهم أن منهم من هو مؤمن مؤمن به ويقتم إيمانه ومنهم من هو مكذب فقل لعملي الآية موادعة منسوخة بالقتال من يستمعون إليك أي يستمعون القرآن وجمع الضمير بالحمل على معنى من أفأنت تسمع الصمة المعنى تريد أن تسمع الصمة وذلك لا يكون لا سيما إذا انضاف إلى الصمم عدم العقل أفأنت تهدي العمية المعنى تريد أن تهدي العمية وذلك لا يكون لسيما إذا انضاف إلى عدم البصر عمل البصيرة والصمم والعمى عبارة عن قلة فهمهم لم يلبثوا إلا ساعة تقليل لمدة بقائهم في الدنيا أو في القبور يتعارفون بينهم يعني يوم الحشر فهو على هذا حال من الضمير في يلبس وإما نرينك شرط جوابه وإلينا مرجعهم والمعنى إن أريناك بعض عذابهم في الدنيا فذلك وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد ذكرت ثم لترتب الأخبار لا لترتيب الأمر قاله ابن عطية وقال الزمخشري ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها وهو العقاب فالترتيب على هذا صحيح بياتا أي بالليل ماذا يستعجل منه المجرمون المعنى أي شيء يستعجلون من العذاب وهو ما لا طاقة لكم به وقوله ماذا جواب إن أتاكم والزملة متعلقة بأرأيتم أثم إذا ما وقع آمنتم به دخلت همزة التقرير على ثم العاطفة والمعنى إذا وقع العذاب وعاينتموه آمنتم به الآن وذلك لا ينفعكم لأنكم كنتم تستعجلونه ومكذلين به ويستنبئونك أحق هو أي يسألونك هل الوعيد حق أو هل الشرع والدين حق والأول أرجح وما أنتم بمعجزين أي لا تفوتون من الوعيد قل إي أي نعم ظلمت صفة لنفس أي لو ملك الظالم الدنيا لافتدى بها من عذاب آخرة وأسروا الندامة أي أخفوها في نفوسهم وقيل أظهروها موعظة من ربكم يعني القرآن وشفاء لما في الصدور أي يشفي ما فيها من الجهل والشك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يتعلق بفضل بقوله فليفرحوا وكرر الباء في قوله فبذلك تأكيدا والمعنى الأمر أن يفرحوا بفضل الله وبرحمته لا بغيرهما والفضل والرحمة عموم وقد قيل الفضل الإسلام والرحمة القرآن هو خير مما يجمعون أي فضل الله ورحمته خير مما يجمعون من حقام الدنيا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق الآية مخاطبة لكفار العرب الذين حرموا البحيرة والسائبة وغير ذلك قل آه الله أذن لكم متعلق بأرأيتم وكرر قل للتأكيد ولما قسم الأمر إلى إذن الله لهم وافترائهم ثبت افتراؤهم لأنهم معترفون أن الله لم يأذن لهم في ذلك وما ظن وعيد للذين يفترون يوم القيامة ظرف منصوب بالظن والمعنى أي شيء يظنون أن يفعل بهم في ذلك اليوم وما تكون في شأن الشأن الأمر والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمراد هو وجميع الخلق ولذلك قال في آخرها وما تعملون من عمل بمخاطبة الجماعة ومعنى الآية إحاطة علم الله بكل شيء وما تتلو منه من القرآن الضمير عائد على القرآن وإن لم يتقدم ذكره لذلالة ما بعده عليه كأنه قال ما تتلو شيئا من القرآن وقيل يعود على الشأن والأول أرجح لأن الإضمار قبل الذكر تفخيم للشيء إذ تفيضون فيه يقال أفاض الرجل في الأمر إذا أخذ فيه بجد وما يعزب ما يغيب مثقال ذرة وزنها والذرة صغار النمل قال الزمخشري إن قلت لما قدمت الأرض على السماء بخلاف سورة سبأ فالجواب أن السماء تقدمت في سبأ لأن حقها التقديم وقدمت الأرض هنا لما ذكرت الشهادة على أهل الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر من قرأهما بالفتح فهو على عطف على لفظ مثقال ومن قرأهما بالرفع فهو عطف على موضعه أو رفع بالابتداء أولياء الله اختلف الناس في معنى الولي اختلافا كثيرا والحق فيهما فسره الله بعد هذا بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو الولي وإعراب الذين آمنوا صفة للأولياء أو منصوب على التقصيص أو مرفوع بإضماري هم الذين ولا يكون ابتداء مستأنف لأن ينقطع مما قبله لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما غُشَر الآخرة فهي الجنة اتفاقا وأما غُشَر الدنيا فهي الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو تراه روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل محبة الناس للرجل الصالح وقيل ما بشر, به ما بشر به في القرآن من الثواب لا تبديل لكلمات الله أي لا تغيير لأقواله ولا خلف لمواعيده وقد استدل ابن عمر بها على أن القرآن لا يقدر أحد ان يبدله ولا يحزنك قولهم يعني ما يقوله الكفار من التكذيب إن العزة لله إخبار في ضمنه وعد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنصر وتسلية له وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن فيه, فيه وجهان أحدهما أن تكون ما نافيه واوجبت بقوله إلا الظن وكرر إن يتبعون توكيدا والمعنى ما يتبع الكفار إلا الظن والوجه الثاني أن تكون ما استفهاميه ويتم الكلام عند قوله شركاء والمعنى أي شيء أو أي شيء يتبعون على وجه التحقير لما يتبعونه ثم بتدأ الإخبار بقوله إن يتبعون إلا الظن والعامل في شركاء على الوجهين يدعون لتسكنوا فيه من السكون وهو ضد الحركة والنهار مبصرا أي مضيئا تبصرون فيه الأشياء قالوا اتخذ الله ولدا الضمير للنصارى ولمن قال إن الملائكة بنات الله هو الغني وصفا يقتضي نفي الولد والرد على نسبه إليه لأن الغني المطلق لا يفتقر إلى اتخاذ ولد له ما في السماوات وما في الأرض بيان وتأكيد للغنى وباقي الآية توبيخ للكفار ووعيد لهم متاع في الدنيا تقديره لهم متاع في الدنيا نوح روى أن اسمه عبد الغفار وإنما سمي نوحا لكثرة نوحيه على نفسه من خوف الله كبر عليكم أي صعب وشق مقامي أي قيامي لوعظكم والكلام معكم وقيل معناه مكاني يعني نفسه كقولك فعلت ذلك لمكان فلان فأجمعوا بقطع الهمزة من أجمع الأمر إذا عزم عليه وقرئ بألف وصل من الجمع وشركاءكم اي ما تعبدون من دون الله وإعرابه مفعول معه أو مفعول بفعل مضمر تقديره أدعو شركاءكم وهذا على القراءة بقطع الهمزة وأما على الوصل فهو معطوف ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي لا يكون قصدكم إلى هلاك مستورا ولكن مكشوفا تجاهرونني به وهو من قولك غم الهلال إذا لم يظهر والمراد بقوله أمركم في الموضعين إهلاككم لنوح عليه السلام أي لا تقصروا في إهلاكي إن قدرتم, إن قدرتم على ذلك ثم قضوا الي أي أنفذوا في ما تريدون ومعنى الآية أن نوحا عليه السلام قال لقومه إن صعب عليكم دعاء لكم إلى الله فاصنعوا بي غاية ما تريدون وإني لا أباني بكم لتوكلي على الله وثقتي به سبحانه وجعلناكم خلائف أي يخلفون من هلك بالغرق ثم بعثنا من بعده رسلا يعني هودا وصالحا وإبراهيم وغيرهم السحر هذا قيل إنه معمول أتقولون فهو من كلام قوم فرعون وهذا ضعيف لأنهم كانوا يصممون على أنه سحر لقولهم إن هذا لسحر مبين فكيف يستفهمون عنه وقيل إنه من كلام موسى تقريرا وتوبيخا لهم فيوقف على قوله أتقولون للحق لما جاءكم ويكون معمول أتقولون محذوف تقديره أتقولون للحق لما جاءكم إنه لسحر ويدل على هذا المحذوف ما حقي عنهم من قولهم إن هذا لسحر مبين فلما تم الكلام ابتدأ موسى توبيخهم بقوله أسحر هذا ولا يفصح الساحرون وهذا هو اختيار شيخنا الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير رحمه الله لتلفتنا أي لتصرفنا وتردنا عن دين آبائنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض أي الملك والخطاب لموسى وأخيه عليهما السلام ما جئتم به السحر ما موصولة مرفوعة بالابتداء والسحر الخبر وقرئ السحر بالاستفهام فما على هذا استفهامية والسحر خبر بتداء مضمر ويحق الله الحق يحتمل أن يكون من كلام موسى أو اخبار من الله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه الضمير عائد على موسى ومعنى الذرية شبان وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوف من فرعون وقيل إن الضمير عائد على فرعون فالذرية على هذا من قوم فرعون ورؤية في هذا أن امرأة فرعون وخازنته وامرأة خازنه وهذا بعيد لأن هؤلاء لا يقال لهم ذرية ولأن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب مذكور على قوف من فرعون وملئهم الضمير يعود على الذرية أي آمنت الذرية من بني إسرائيل على خوف من فرعون وملئ من بني إسرائيل لأن الأكابر من بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان خوفا من فرعون وقيل يعود على فرعون بمعنى آل فرعون كما يقال ربيعة ومضر أو لأنه ذو أصحاب يأتمرون له أي يفتنهم بدل من فرعون لعالم في الأرض أي متكبر قاهر ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي لا تمكنهم من عذابنا فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما عذبناهم فيفتنون بذلك أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أي اتخذ لهم بيوتا للصلاة والعبادة وقيل إنه أراد الإسكندرية وجعلوا بيوتكم قبلة أي مساجد، وقيل موجهة إلى جهة القبلة، فإن قيل لما خص موسى وهارون بالخطاب في قوله أن بواء، ثم خاطب معهما ثم خاطب معهما بني إسرائيل في قوله وجعلوا، فالجواب أن قوله تبواء من الأمور التي يختص بها الأنبياء واولو الأمر، وبشر المؤمنين. أمر لموسى عليه السلام وقيل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا ليضل عن سبيلك دعاء بلفظ الأمر وقيل اللام لام كي وتتعلق بقوله آتيت تُمس على أموالهم أي أهلكها وشدد على قلوبهم أي جعلها شديدة القسوة فلا يؤمن جواب للدعاء الذي هو شدد ودعاء بلفظ النفي قال قد أجيب دعوتكما الخطاب لموسى وهارون على أنه لم يذكر الدعاء إلا عن موسى وحده لكن كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه أي ثبت على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الله فأتبعهم فرعون أي لحقهم يقال تبعه حتى أتع... أتبعه هكذا قال الزمخشري وقال ابن عطية أتبع بمعنى تبع وأما اتبع بالتشديد فهو طلب الأثر سواء أدرك أو لم يدرك لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل يعني الله عز وجل وفي لفظ فرعون مجهلة وتعنت لأنه لم يصرح بسم الله الان وقد عصيت قبل أي قيل له أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار وذلك لا يقبل منك ننجيك أي نبعدك مما جرى لقومك من الوصول إلى قعر البحر وقيل نلقيك على نجوة من الأرض أي على موضع مرتفع ببدنك أي بجسدك جسدا بدون روح وقيل بدرعك وكانت له درع من ذهب يعرف بها والمحذوف في موضع الحال والباء للمصاحبة لتكون لمن خلفك آية أي لمن وراءك آية وهم بنو إسرائيل مبوء صدق منزلا حسنا وهو مصر والشام فما اختلفوا حتى جاءهم العلم قيل يريد اختلافهم في دينهم وقيل اختلافهم في أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن كنت في شك قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمراد غيره وقيل ذلك كقول القائل لابنه إن كنت تبني فبرني مع أنه لا شك أنه ابنه ولكن من شأن الشك أن يزول بسؤال أهل العلم فأمره بسؤالهم قال ابن عباس لم يشك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسأل وقال الزمخشري إن ذلك على وجه الفرض والتقدير أي إن فرضت أن تقع في شك فاسأل مما أنزلنا إليك قيل يعني القرآن أو الشرع بجملته وهذا أظهر وقيل يعني ما تقدم من أن بني إسرائيل مختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الحق فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك أي يعني الذين يقرؤون التوراة والإنجيل قال السهيلي هم عبد الله بن سلام ومخيرق ومن أسلم من الأحبار وهذا بعيد لأن الآية مكية وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة فحمل الآية على الإطلاق أولى فلا تكونن خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمراد غيره حقت عليهم كلمة ربك أي أنهم لا يؤمنون فلولا كانت قرية آمنت لولا هنا للتحضيض بمعنى هلا وقرئ في الشاذ هلا والمعنى هل كانت قرية من القرى المتقدمة آمنت قبل نزول العذاب فنفعها إيمانها إذ لا ينفع الإيمان بعد معاينة العذاب كما جرى لفرعون إلا قوم يونس استثناء من القرى لأن المراد أهلها وهو استثناء منقطع بمعنى ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب ويجوز أن يكون متصلا والجملة في معنى النفي كأنه قال ما آمن قريه إلا قوم يونس وروي في قصصهم أن يونس عليه السلام أنذرهم بالعذاب فلما رأوه قد خرج من بين أظهرهم علموا أن العذاب ينزل فتابوا وتضرعوا إلى الله تعالى فرفعه عنهم ومتعناهم إلى حين يريد إلى آجالهم المكتوبة في الأزل أفأ أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الهمزة للإنكار. أي أتريد أنت أن تكره الناس في إدخال الإيمان في قلوبهم وتطرهم إلى ذلك وليس إليك إنما هو بيد الله. وقيل المعنى أفأ أنت تكره الناس بالقتال حتى يؤمنوا أو كان هذا في صدر الإسلام قبل الأمر بالجهاد ثم نسخت بالسيف. انظروا أمر بالاعتبار والنظر في آيات الله. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون يعني من قضى الله عليه أنه لا يؤمن وما نافية أو استفهامية يراد بها النفي فهل ينتظرون الآية تهديد حقا علينا اعتراض بين العامل ومعموله وهما كذلك وننج المؤمنين وأن أقِم وجهك الوجه هنا بمعنى القصد والدين وما أنا عليكم بوكيل منسوخ بالقتال وكذلك قوله وصبر حتى يحكم الله وعد بالنصر والظهور على الكفار. سورة هود عليه السلام ألف لام را كتاب يعني القرآن وهو خبر بتداء مضمر أحكمت أي أتقنت فهو من إحكام من الإحكام للشيء. ثم فصلت قيل معناه بينت وقيل قطعت صورة صورة وثم هنا ليست للترتيب في الزمان وإنما هي لترتيب الأحوال كقولك فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل ألا تعبدوا إلا الله أن مفسره وقيل مصطرية في موضع مفعول من أجل أو بدل من الآيات أو يكون الكلام مستانفا منقطعا عما قبله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل ذلك ويدل على ذلك قوله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه أي استغفروه مما تقدم من الشرك والمعاصي ثم ارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة عليها يمتعكم متاعا حسنا أي ينفعكم في الدنيا بالأرزاق والنعم والخيرات وقيل هو طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه لأن الكافر قد يتمتع في الدنيا بالأرزاق إلى أجر مسمى يعني إلى الموت ويؤتي كل ذي فضل فضله أي يعطي في الآخرة كل ذي عمل جزاء عمله والضمير يحتمل أن يعود على الله تعالى أو على ذي فضل وإن تولوا خطاب للناس وهو فعل مستقباً حذفت منه إحدى التائين عذاب يوم كبير يعني يوم القيامة أو غيره كيوم بدر ألا إنهم يتنون صدورهم ليستخفوا منه قيل كان الكفار إذا لقيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يردون إليه ظهورهم لئلا يرونه من شدة البغض والعداوة والضمير في منه على هذا يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل إن ذلك عبارة عما تنطوي عليه الصدورهم من البغض والذل وقيل هو عبارة عن إعراضهم لأن من أعرض عن شيء ثنا عنه وانحرف والضمير في منه على هذا يعود على الله تعالى أي يريدون أن يستخفوا من الله تعالى فلا يطلع رسوله ولا المؤمنون على ما في قلوبهم ألا حين يستغشون ثيابهم أي يجعلونها أغشية وأغطية كراهية لاستماع القرآن والعامل في حين يعلم ما يسرون وقيل المعنى يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيابهم فيوقف على هذا ويكون يعلم استئنافا سورة هود وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وعد وضمان صادق فإن قيل كيف قال على الله بلفظ الوجوب وإنما هو تفضل لأن الله لا يجب عليه شيء فالجواب أنه ذكره كذلك تأكيدا في الضمان لأنه لما وعد به صار واقعا لا محالة لأنه لا يخلف الميعاد. ويعلم مستقرها ومستودعها المستودع صلب الأبي والمستقر بطن المرأة وقيل المستقر المكان في الدنيا والمستودع القبر وكان عرشه على الماء دليل على أن العرش والماء كانا موجودين قبل خلق السماوات والأرض ليبلوكم أي ليختبركم اختباراً تقوم به الحجة عليكم لأنه كان عالما بأعمالكم قبل خلقكم ويتعلق ليبلوكم بخلقه شحر مبين يحتمل أن يشير إلى القرآن أو إلى القول بالبعث يعنون أنه باطل كبطلان السحر ولئن أخرنا عنهم العذاب يحتمل أن يريد عذاب الدنيا أو الآخرة إلى أمة معدودة أي إلى وقت محدود لا يقولون ما يحبس، أي أي شيء يمنع هذا العذاب الموعود به، وقولهم ذلك على وجه التكذيب والاستخفاف. ولا إن أذقنا الآية، ذم لمن يقنط عند الشدائد ولمن يفتخر ويتكبر عند النعم، والرحمة هنا والنعماء يراد بهم الخيرات الدنيوية، والإنسان عام يراد به الجنس. والاستثناء على هذا متصل وقيل المراد بالإنسان الكافر فالاستثناء منقطع فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك الآية كان الكفار يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بكنز أو يأتي معه ملك وكانوا يستهزئون بالقرآن فقال الله تعالى له فلعلك تارك أن تلقي إليهم بعض ما أنزل إليك ويثقل عليك تبليغهم من أجل استهزائهم أو لعلك يضيق صدرك من أجل أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك والمقصود بالآية تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قولهم حتى يبلغ الرسالة ولا يبالي بهم وإنما قال ضائق ولم يقل ضيق ليدل على اتساع صدره عليه الصلاة والسلام وقلة ضيقه إنما أنت نذير أي ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ والله هو الوكيل الذي يقضي بما شاء من إيمانهم أو كفرهم أم يقولون افتراه أم هنا منقطعة بمعنى بل والهمزة والضمير في لما يوحى اليه قل فأتوا بعشر سور مثله تحداهم اولا بعشر سور فلما بان عجزهم تحداهم بسورة واحدة فقال فأتوا بسورة من مثله والمماثلة المطلوبة في فصاحته وعلومه مفتريات صفة لعشر سور وذلك مقابلة لقوله مفتراه وليست المماثلة في الافتراء وادعوا من استطعتم أي استعينوا بمن شئتم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله فيها وجهان أحدهما أن تكون مخاطبة من الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين أي إن لم يستجب الكفار الى ما دعوتموهم اليه من معارضه القران فاعلموا انه من عند الله وهذا على معنى دوموا على عملكم بذلك او زيدوا يقينا به والثاني ان يكون خطابا من النبي صلى الله عليه واله وسلم للكفار اي ان لم يستجب من تدعونه من دون الله إلى شيء من المعارضه ولا قدر جميعكم عليه فاعلموا أنه من عند الله وهذا أقوى من الأول لقوله فهل أنتم مسلمون ومعنى بعلم الله بإذنه أو بما لا يعلمه إلا الله من الغيوب وقوله فهل أنتم مسلمون لفظه استفهام ومعناه استدعاء إلى الإسلام وإلزام للكفار أن يسلموا لما قام الدليل على صحة الإسلام لعجزهم عن الاتيان بمثل القرآن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية نزلت في الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة إذ هم لا يصدقون بها وقيل نزلت في أهل الربا من المؤمنين الذين يريدون بأعمالهم الدنيا حسبما ما ورد في الحديث في القارئ والمنفق والمجاهد الذين أرادوا أن يقال لهم ذلك إنهم أول من تسعر بهم النار والأول أرجح لتقدم ذكر الكفار المناقضين للقرآن فإنما قصد بهذه الآية أولئك نوسي إليهم أعمالهم فيها نوسي إليهم أجور أعمالهم بما يغبطهم فيها من الصحة والرزق والضمير في فيها يعود على الدنيا والمجرور متعلق بقوله نوسي أو بأعمالهم وحبط ما صنعوا فيها الضمير في فيها هنا يعود على الآخرة إن تعلق المجرور بحبط ويعود على الدنيا إن تعلق بصنعه أفمن كان على بينة من ربه الآية معادلة لما تقدم والمعنى أفمن كان يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة من ربه والمراد بمن كان على بينة من ربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون لقوله بعد ذلك أولئك يؤمنون به ومعنى البينة البرهان العقلي والأمر الجلي ويتلوه شاهد من الضمير في يتلوه للبرهان وهو البينة ولمن كان على بينة من الرّب والضمير في منه للرب تعالى ويتلوه هنا بمعنى يتبعه والشاهد يريد به القرآن فالمعنى يتبع ذلك البرهان شاهد من الله وهو القرآن فيزيد وضوحه وتعظم دلالته قيل إن الشاهد المذكور هنا هو علي بن أبي طالب ومن قبله كتاب موسى أي ومن قبل ذلك الكتاب الشاهد كتاب موسى وهو أيضا دليل آخر متقدم وقد قيل أقوال كثيرة في معنى هذه الآية وأرجحها ما ذكرنا ومن الأحزاب أي من أهل مكة ويقول الأشهاد جمع شاهد كأصحاب ويحتمل أن يكون من الشهادة فيراد به الملائكة والأنبياء أو من الشهود بمعنى الحضور فيراد به كل من حضر الموقف ويبغونها عوجا أي يطلبون عوجاجها أو يصفونها بالعوجاج لم يكونوا معجزين أي لا يفلتون يضاعف لهم العذاب إخبار عن تشديد عذابهم وليس بصفة لأولياء ما كانوا يستطيعون السمع الآية ما نافيا والضمير للكفار والمعنى وصفهم بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون كقوله ختم الله على قلوبهم الآية وقيل غير ذلك وهو بعيد لا جرم أي لابد ولا شك أخبتوا أي خشعوا وقيل أنابوا مثل الفريقين يعني المؤمنين والكافرين كالأعمى والأصم والبصير والسميع شبه الكفار بالأعمى والأصم، وشبه المؤمنين بالبصير والسميع، فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثالين وتمثيل للكافرين بمثالين. وقيل التقديرك الأعمى والأصم والبصير والسميع، فالواو لعطف الصفات. فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثال واحد وهو من جمع بين السمع والبصر وتمثيل للكفار بمثال واحد وهو من جمع بين العمى والصمم عذاب يوم أليم وصف اليوم بالاليم على وجه المجاز لوقوع الألم فيه أرادلنا جمع أرذل وهم سفلة الناس وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلا منهم واعتقاد أن الشرف هو بالمال والجاه وليس الأمر كما اعتقدوا بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم في الدنيا وقيل إنهم كانوا حاكة وحجامين واختار بن عطية أنهم, أرادوا أنهم أرادلوا في أفعالهم لقول نوح وما علمي بما كانوا يعملون بادي الرأي أي أول الرأي من غير نظر ولا تدبير وبادي منصوب على الظرفية أصله وقت حدوث اول رأيهم والعامل فيه اتبعوك على أصح الأقوال والمعنى اتبعت الاراذل من غير نظر ولا تشبث وقيل هو صفة لبشر مثلنا أي غير مثبت في الرأي وما نرى لكم علينا من فضل أي من مزية ولا شرف والخطاب لنوح عليه السلام ومن معه على بينة من ربي أي على برهان وأمر جلي وكذلك في قصة صالح وشعيب وآتاني رحمة من عنده يعني النبوة فعميت عليكم أي خفيت عليكم والفاعل على هذا البينة أو الرحمة أنلزمكموها أي أنكرهكم على قبولها قهرا وهذا جواب أرأيتم ومعنى الآية أن نوحا عليه السلام قال لقومه أرأيتم إن هداني الله وأضلكم أجبركم على الهدى وأنتم له كارهون لا أسألكم عليه مالا الضمير في عليه عائد على التبليغ وما أنا بطارد الذين آمنوا يقتضي أنهم طلبوا منه طرد الضعفاء إنهم ملاقوا ربهم المعنى أنه يجازيهم على إيمانهم من ينصرني من الله إن طرتهم يعني أي من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد ولا أقول لكم عندي خزائن الله الآية أي لا أدعي ما ليس لي فتنكرون قولي تزدري أي, تح أي تحتقر من قولك زريت الرجل إذا قصرت به والمراد بالذين تزدري أعينهم ضعفاء المؤمنين إني إذا لمن الظالمين أي إن قلتم للمؤمنين لن يؤتيهم الله خيرا والخير هنا يحتمل أن يريد به خير الدنيا والآخرة جادلتنا الجدال هو المخاصمة والمراجعة في الحجة فأتنا بما تعدنا أي العذاب ولا ينفعكم نصه الآية جزاء قوله إن أردت أن أنصح لكم هو ما دل عليه قوله نصي وجزاء قوله إن كان الله يريد أن يغويكم هو ما دل عليه قوله لا ينفعكم نصه فتقديرها إن أراد الله أن يغويكم ينفعكم نصي إن نفحت لكم ثم استأنف قوله هو ربكم ولا يجوز أن يكون ربكم هو جواب الشر أم يقولون افترى الآلة الضمير في يقولون لكفار قريش وفي افتراه لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا قول جميع المفسرين واختار ابن عطية أن تكون في شأن نوح عليه السلام فيكون الضمير في يقولون لقوم نوح وفي افتراه لنوح لألا يعترض ما بين قصة نوح بغيرها وهو بعيد إجرامي أي ذنبي فلا تبتئس أي فلا تحزن واصنع الفلك بأعينها أي تحت نظرنا وحفظنا ووحينا أي وتعليمنا لك كيف تصنع الفلك ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي لا تشفع لي فيهم فإني قد قضيت عليهم بالغرق كلما يحتمل أن يكون جوابها سخر منه أو قال إن تسخروا فسوف تعلمون تهديد ومن يأتيه منصوب بتعلمون عذاب يخزي هو الغرق والعذاب المقيم عذاب النار حتى إذا جاء أمرنا غاية لقوله ويصنع الفلك وفار التنور أي فار بالماء وجعل الله تلك العلامة لنوح ليركب حينئذ في السفينة والمراد بالتنور الذي يوقد فيه عند بن عباس وغيره وروي أنه كان تنور آدم خلص إلى نوح وقيل التنور وجه الأرض قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين المراد بالزوجين الذكر والأنثى من الحيوان وقرئ من كل بغير تنوين فعمل احمل في اثنين ومن قرأ بالتنوين عمل احمل في زوجين وجعل اثنين نعت له على جهة التأكيد وأهلك أي قرابتك وهو معطوف على ما عمل فيه حمل إلا من سبق عليه القول أي من قضي عليه العذاب فهو مستثنى من أهله والمراد لذلك ابنه الكافر وامرأته ومن آمن معطوف على أهلك أي احمل أهلك ومن آمن من غيرهم وما آمن معه إلا قليل قيل كانوا ثمانين وقيل عشرة وقيل ثمانية وقال اركبوا فيها الضمير في قال لنوح والخطاب لمن كان معه والضمير فيها للسفينة وروي أنهم ركبوا فيها أول يوم من رجب واستقرت على الجودي يوم عاشوراء. بسم الله مجريها ومرساها اشتقاق مجريها من الجري واشتقاق مرساها من الإرساء وهو الثبوت أو من وقوف السفينة ويمكن أن يكون ظرفين للزمان أو المكان أو مصدرين ويحتمل الإعراب من وجهين أحدهما أن يكون اسم الله في موضع الحال من الضمير في والتقدير اركبوا متبركين باسم الله او قائلين باسم الله فيكون مجراها ومرساها على هذا ظرفين للزمان بمعنى وقت اجرائها وارسائها او ظرفين للمكان ويكون العامل فيهما في قوله باسم الله من معنى الفعل في موضع خبر ويكون قوله باسم الله متصلا مع ما قبله والجملة كلام واحد والوجه الثاني أن يكون كلامين فيوقف على اركب فيها ويكون فيها بسم الله في موضع خبر ومجريها ومرساها مبتدأ بمعنى المصدر أي إجراؤها وإرساؤها ويكون بسم الله على هذا مستأنفا غير متصل بما قبله ولكنه من كلام نوح حسب ما روي أن نوحا كان إذا أراد أن يجري بالسفينة قال باسم الله فتجري وإذا أراد وقوفها قال باسم الله فتقف وهي تجري بهم في موج كالجبال روي أن الماء طبق ما بين السماء والأرض فصار الكل كالبحر قال ابن عطية وهذا ضعيف وأين كان الموج كالجبال على هذا وصوبه الزمخشري وقال كانت تجري في موج كالجبال قبل التطبيق وقيل وقبل أن يغمر الماء الجبال ونادى نوح ابنه كان اسمه كنعان وقيل يام وكان له ثلاث بنين وهم سام وحام ويافث ومنهم تناسل الخلق في معزل أي في ناحية لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم يحتمل أربعة أوجه أحدها ان يكون عاصم اسم فاعل ومن رحم كذلك بمعنى الراحم فالمعنى لا عاصم إلا الراحم وهو الله تعالى والثاني أن يكون عاصم بمعنى ذي عصمة أي معصوم ومن رحم بمعنى مفعول أي من رحم الله فالمعنى لا معصوم إلا من رحمه الله والاستثناء على هذين الوجهين متصل والثالث أن يكون عاصم اسم فاعل ومن رحم بمعنى المفعول والمعنى لا عاصم من أمر الله لكن من رحمه الله فهو المعصوم والرابع عكسه والاستثناء على هذين منقطع ابلعي ماءك عبارة عن جفوف الأرض من الماء أقلعي أي أمسكي عن المطر وروي أنها أنطرت من كل موضع منها وغيظ الماء أي نقصة وقضي الأمر أي تم وكمل واستوت على الجودي أي استقرت السفينة على الجودي وهو جبل بالموصل وقيل بعدا أي هلاكا وانتصب على المصدر ونادى نوح الرب يحتمل أن يكون هذا النداء قبل الغرق فيكون العطف من غير ترتيب أو يكون بعد قال رب إن بني من أهلي أي وقد وعدتني أن تنجي أهلي قال يا نوح إنه ليس من أهلك أي ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم لأنه كافر وقال الزمخشري لم يكن ابنه ولكنه خانته أمه وكان لغير رشد وهذا ضعيف لأن الأنبياء عليهم السلام قد عصمهم الله من أن تزني نسائهم ولقوله ونادى نوح ابنه إنه عمل غير صالح فيه ثلاث تأويلات على قراءة الجمهور: أحدها أن يكون الضمير في إنه لسؤال نوح نجاة ابنه، والثاني أن يكون الضمير لابن نوح وحذف المضاف من الكلام تقديره إنه ذو عمل غير صالح، والثالث أن يكون الضمير لابن نوح وعمل مسطر وصف به مبالغة كقولك رجل صوم. وقرأ الكسائي عميلة بفعل ماض غير صالح بالنصب والضمير على هذا لابن نوح بلا إشكال فلا تسألني ما ليس لك به علم أي لا تطلب مني أمرا لا تعلم اصواب هو أم غير صواب حتى تقف على كنه فإن قيل لما, لما سمى نداءه سؤالا ولا سؤال فيه فالجواب أنه تضمن السؤال وإن لم يصرح به إني أعظك أن تكون من الجاهلين أن في موضع مفعول من أجله تقديره أعظك كراهة أن تكون من الجاهلين وليس في ذلك وصف له بالجهل بل فيه ملاطفة وإكرام اهبط بسلام منا أي اهبط من السفينة بسلامة وعلى أمم ممن معك أي ممن معك في السفينة واختار الزمخشري أن يكون المعنى من ذرية من معك ويعني به المؤمنين إلى يوم القيامة فمن, فمن على هذا لابتداء الغاية والتقدير على أمم ناشئة من من معك وعلى الأول تكون من لبيان الجنس وأمم سنمتعهم يعني نمتعهم متاع الدنيا وهم الكفار إلى يوم القيامة تلك من أمباء الغيب إشارة إلى القصرة وفي الآية دليل على أن القرآن من عند الله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعلم ذلك قبل الوحي إن أنتم إلا مفترون يعني في عبادتهم لغير الله يرسل السماء عليكم مدرارا السماء هنا المطر ومدرارا بناء تكسير من الدر يقال در المطر واللبن وغيره وفي الآية دليل على أن الاستغفار والتوبة سبب لنزول الأمطار وروي أن عادا كان حبس عنهم المطر ثلاثة سنين فأمرهم بالتوبة والاستغفار ووعدهم على ذلك بالمطر والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الكفر ثم عن الذنوب لأن التوبة من الذنوب لا تصح إلا بعد الإيمان قالوا يا هود ما جئتنا ببينة أي بمعجزة وذلك كذب منهم وجحول أو يكون معناه بآية تضطرنا إلى الإيمان بك وإن كان قد أتاهم بآية نظرية عن قولك أي سبب قولك إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء معناه ما نقول إلا أن بعض آلهتنا أصابك بجنون لما لما سببتها ونهيتنا عن عبادتها فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون هذا أمر بمعنى التعجيز أي لا تقدرون أنتم ولا آلهتكم على شيء ثم ذكر سبب قوته في نفسه وعدم مبالاته بهم فقال إني توكلت على الله الآية ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها أي هي في قبضته وتحت قهره والأخذ بالناصيه تمثيل لذلك وهذه الجملة تعليل لقوة توكله على على الله وعدم مبالاته بالخلق إن ربي على صراط مستقيم يريد أن أفعال الله جميلة وقوله صدق ووعده حق فالاستقامة تامة فإن تولوا فقد أبلغتكم أصل تولوا هنا تتولوا لأنه فعل مستقبل حذفت منه تاء المضارعة فإن قيل كيف وقع الإبلاغ جوابا للشر وقد كان الإبلاغ قبل التولي فالجواب أن المعنى إن تتولوا فلا عتب علي لأني قد أبلغتكم رسالة ربي ولا تضرونه شيئا أي لا تنقصونه شيئا أي إذا أهلككم واستخلف غيركم ولما جاء أمرنا إن قيل لما قال هنا وفي قصة شعيب ولما بالواو وقال في قصة صالح ولوط فلما بالفاء فالجواب على ما قال الزمخشري أنه وقع ذلك في قصة صالح ولوط بعد الوعيد فجيء بالفاء التي تقتضي التسبيب كما تقول وعدته فلما جاء الميعاد بخلاف قصة هود وشعيب فإنه لم يتقدم ذلك فيهما فعطف بالواو ونجيناهم من عذاب غليظ يحتمل أن يريد به عذاب الآخرة ولذلك عطفه على النجاة الأولى التي أراد بها النجاة من الريح ويحتمل أن يريد بالثاني الريح وكرره إعلاما بأنه عذاب غليظ وتعديدا للنعمه في نجاتهم وعصوا رسولا في جميع الرسل هنا وجهان أحدهما أن من عصى رسولا واحدا لزمه عصيان جميعهم فإنهم متفقون على الإيمان بالله وعلى توحيده والثاني أن يراد الجنس كقولك فلان يركب الخيل وان لم يركب إلا فرسا واحدا ألا إن عادا كفروا ربهم هذا تشنيع لكفرهم وتهويل بحرف التنبيه وبتكرار اسم عاد ألا بعدا أي هلاكا وهذا دعاء عليهم وانتصابه بفعل مضمر فإن قيل كيف دعا عليهم بالهلاك بعد أن هلكوا فالجواب أن المراد أنهم أهل لذلك لعاد قوم هود بيان لأن عاد اثنان إحداهما قوم هود والأخرى إرمى هو أنشأكم في الأرض لأن آدم خلق من تراب واستعمركم فيها أي جعلكم تعمرونها فهو من العمران للأرض وقيل هو من العمر نحو استبقاكم من البقاء قد كنت فينا مرجوا أي كنا نرجو أن ننتفع بك حتى قلت وقيل المعنى كنا نرجو أن تدخل في ديننا في داركم أي بلدكم ثلاثة أيام قيل إنها الخميس والجمعة والسبت لأنهم عقر الناقة يوم الأربعاء وأخذهم العذاب يوم الأحد ومن خزي يومئذ معطوف على نجينا أي نجيناهم من خزي يومئذ جاثمين ذكر في الأعراف كأن لم يغنوا فيها أي كأن لم يقيموا فيها والضمير للدار وكذلك في قصة شعيب ولقد جاءت رسلنا الرسل هنا الملائكة إبراهيم بالبشرى بشروه بالولد قالوا سلاما نصب على المصدر والعامل فيه فعل مضمر تقديره سلمنا عليكم سلاما قال سلام تقديره عليكم سلام وسلام عليكم وهذا على أن يكون بمعنى التحية وإنما رفع جوابه ليدل على إثبات السلام فيكون قد حياهم بأحسن مما حيوه ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلام ونصب الأول لأنه بمعنى الطلب ورفع الثاني لأنه في معنى الخبر فما لبث أن جاء أي ما لبث مجيئه بل عجل وما نافي وأن جاء فاعل لبث بعجل حنيذ أي مشوي وفعيل هنا بمعنى مفعول نكرهم أي أنكرهم ولم يعرفهم يقال نكر وأنكر بمعنى واحد وأوجس منهم خيفة قيل إنه لم يعرفهم فخاف منهم لما لم يأكلوا طعاما وقيل عرف أنهم ملائكة ولكن خاف أن يكونوا أرسلوا بما يخاف فأمنوه بقولهم لا تخف ومرأته قائمة قيل قائمة خلف الستر وقيل قائمة في الصلاة وقيل قائمة تخدم القوم واسمها سارة فضحكت قيل معناه حاضت وهو ضعيف وقال الجمهور هو الضحك المعروف واختلفوا من أي شيء ضحكت فقيل سرورا بالولد الذي بشرت به ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير وقيل سرورا بالأمن بعد الخوف وقيل سرورا بهلاك قوم لوط. فبشرناها بإسحاق أسند البشارة إلى ضمير الله تعالى لأنها كانت بأمره ومن وراء إسحاق يعقوب أي من بعده وهو ولده وقيل الوراء ولد الولد ويعقوب بالرفع مبتدأ وبالفكس معطوف على إسحاق قالت يا ويلتا الألف فيه مبدلة من جاء المتكلم وكذلك في يا لهف ويا أسفا ويا عجبا ومعناه التعجب من الولادة وروي أنها كانت حينئذ بنت تسع وتسعين سنة وإبراهيم ابن مئة سنة رحمة الله وبركاته عليكم يحتمل الدعاء والخبر أهل البيت أي أهل بيت إبراهيم وهو منصوب بفعل مضمر على الاختصاص أو منادة حميد أي محمود مجيد من المجد وهو العلو والشرف يجادلنا هو جواب لما على أن يكون المضارع في موضع الماضي أو على تقدير ظل أو أخذ يجادلنا ويكون يجادلنا مستأنفا والجواب محذوف ومعنى جداله كلامه مع الملائكة في رفع العذاب عن قوم لوط وقد ذكر في اللغات حليم وفي براء أواه يا إبراهيم أعرض عن هذا أي قلنا يا إبراهيم أعرض عن هذا يعني عن المجادلة فقد نفذ القضاء بعذابهم ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم الرسل هم الملائكة ومعنى سيئة بهم أصابه سوء وضجر لما ظن أنهم من بني آدم وخاف عليهم من قومه يوم عصيب أي شديد وجاءه قومه يهرعون إليه أي يسرعون وكانت امرأة لوط قد أخبرتهم بنزول الأضياف عنده فأسرعوا ليعملوا بهم عملهم الخبيث من قبل كانوا يعملون السيئات أي كانت عادتهم اتيان الفواحش في الرجال قال يا قوم هؤلاء بناتي المعنى فتزوجوهن وإنما قال ذلك ليقي أضيافه ببناته وقيل اسم بناته الواحدة رئيا والأخرى غوثة وأن اسم امرأته الهالكة والها واسم امرأة نوح والقة قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق أي ما لنا فيهم أرب وإنك لتعلم ما نريد يريدون يعنون نكاح الذكور قال لو أن لي بكم قوة جواب لو محذوف تقديره لو كانت لي قدرة على دفعكم لفعل ويحتمل أن تكون لو للتمني أو آوي إلى ركن شديد معنى آوي الجا والمراد بالركن الشديد ما يلجا إليه من عشيرة وأنصار يحمونه من قومه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يرحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد يعني إلى الله والملائكة قالوا يا لوط إنا رسول ربك الضمير في قالوا للملائكة والضمير في لن يصلوا لقوم لوط وذلك أن الله طمس على أعينهم حينئذ فأشر بأهل أيخرج بهم بالليل فإن العذاب ينزل بأهل هذه المدائن وقرئ فسر بوصل الألف وقطعها وهما لغتان يقال سرى واسرى بقطع أي قطعة منه ولا يلتفت منكم أحد نهوا عن الالتفات لئلا تتفطر أكبادهم على قريتهم وقيل يلتفت معناه يلتوي إن لم رأتك بالنصب والرفاء فالنصف استثناء من قوله فأسر بأهلك فيقطض هذا أنه لم يخرجها مع أهله والرفع بدل من ولا يلتفت منكم أحد وروي على هذا أنه أخرجها معه وأنها التفتت وقالت يا قوما فأصابها حجر فقتلها إن موعدهم الصبح أي وقت عذابهم الصبح أليس الصبح بقريب ذكر أنهم لما قالوا إن موعدهم الصبح قال لهم لوط هل لا الآن فقالوا له أليس الصبح بقريب جعلنا عاليها سافلها الضمير للمدائن روي أن جبريل أدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط وقتلعها فرفعها حتى سمع أهل السماء صراخ الديكة ونباح الكلاب ثم أرسلها مقلوبة وأنطرنا عليها حجارة أي على المدائن والمراد أهلها روي أنه من كان منهم خارج المدائن أصابته حجارة من السماء وأما من كان في المدائن فهلك لما قلبت من سجيل قيل معناه من ماء وطين وإنما كان من الآجر المطبوخ وقيل من سجله إذا أرسله وقيل هو لفظ أعجمي منضود أي مضموم بعضه فوق بعض مسومة عند ربك معناه معلمة بعلامة روي أنه كان فيها بياض وحمر وقيل كان في كل حجر اسم صاحبه وما هي من الظالمين ببعيد الضمير للحجارة والمراد بالظالمين كفار قريش فهذا تهديد لهم أي ليس الرمي بالحجارة ببعيدا منهم لأجل كفرهم وقيل الضمير للمدائن فالمعنى ليست ببعيدة منهم أفلا يعتبرون بها كقوله ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مصر السوق وقيل إن الظالمين على العموم إني أراكم بخير يعني رخص الأسعار وكثرة الأرزاق يوم المحيط يوم القيامه او يوم عذابهم في الدنيا بقيه الله خير لكم اي ما ابقاه الله لكم من رزقه ونعمته صلاتك تامرك الصلاه هي المعروفه ونسب الامر اليها مجاز كقوله ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والمعنى اصلاتك تأمرك أن نترك عبادة الأوثان وإنما قال الكفار هذا على وجه الاستهزاء أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء يعنون ما كانوا عليه من بخس المكيال والميزان وأن نفعل عطف على أن نترك إنك لانت الحليم الرشيد قيل إنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء وقيل معناه الحليم الرشيد عند نفسك ورزقني منه رزقا حسنا أي سالما من الفساد الذي أدخلتم أنتم في أموالكم وجواب ارايتم محذوف يدل عليه المعنى وتقديره ارايتم ان كنت على بينة من ربي أيصلح لي ترك تبليغ رسالتي وما أريد أن أخالفكم إلى ما انهاكم عنه يقال خالفني فلان إلى, إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه وخالفني عنه إذا ولى عنه وان تقاصده ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح اي لا يكسبنكم عداوتي أن يصيبكم مثل عذاب الامم المتقدمة وشقاق فاعل وان يصيبكم مفعول وما قوم لوط منكم ببعيد يعني في الزمان لانهم كانوا اقرب الامم الهالكين اليهم ويحتمل أن يراد ببعيد في البلاد ما نفقه أي ما نفهم وإنا لنراك فينا ضعيفا أي ضعيف الانتصار والقدرة وقيل نحيل البدن وقيل أعمى ولولا رهطك لرجمناك الرهط القرابة والرجم بالحجارة أو بالسب أرهطي أعز عليكم من الله هذا توبيخ لهم فإن قيل إنما وقع كلامهم فيه وفي رهطه وأنهم هم الأعزة دونه فكيف طابق جوابه كلامهم فالجواب أن تهاونهم به وهو رسول الله تهاون بالله فلذلك قال أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريه الضمير في اتخذتموه لله تعالى أو لدينه وأمره والظهري ما يطرح وراء الظهر ولا يعبأ به وهو منسوب إلى الظهر بتغيير النسب. اعملوا على مكانتكم تهديد ومعنى مكانتكم تمكنكم في الدنيا وعزتكم فيها من يأتيه عذاب يخزي عذاب الدنيا والآخرة وارتقبوا تهديد ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أي بالمعجزات وسلطان مبين أي برهان بين يقدم قومه أي يتقدم قدامهم في النار كما كانوا في الدنيا يتبعونه على الضلال والكفر فأوردهم النار الورود هنا بمعنى الدخول وذكره بلفظ الماضي لتحقق وقوعه ويوم القيامة عطف على في هذه الدنيا فإن المراد به الدنيا بئس الرفض المرفوض أي العطية المعطاة قائم وحصيد باق وداثر فما أغلث عنهم آلهتهم أجة على التوحيد ونفي الشريك تتبيب أي تخسير يوم مجموع له الناس أي يجمعون فيه للحساب والثواب والعقاب وإنما عبر باسم المفعول دون الفعل ليدل على ثبوت الجمع لذلك اليوم لأن لفظ مجموع أبلغ من لفظ يجمع يوم مشهود أي يحضره الأولون والآخرون يوم يأتي. العامل في الظرف لا تكلم أو فعل مضمر، وفاعل يأتي ضمير يعود على يوم مشهود. وقال الزمخشري يعود على الله تعالى كقوله أو يأتي رب. ويعضده عود الضمير عليه في قوله بإذن. فمنهم شقي وسعيد. الضمير يعود على أهل الموقف. الذين دل عليهم قوله لا تكلم نفس زفير وشهيق الزفير إخراج النفس والشهيق رده وقيل الزفير صوت المحزون والشهيق صوت الباكي وقيل الزفير من الحلق والشهيق من الصدر خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض فيه وجهان أحدهما أن يراد به الآخرة وأرضها وهي دائمة أبدا والآخر أن يكون عبارة عن التأبيد كقول العرب ما لاح كوكب وما ناح الحمام وشبه ذلك مما يقصد به الدوام إلا ما شاء ربك في هذا الاستثناء ثلاثة أقوال قيل إنه على طريق التأدب مع الله كقولك إن شاء الله وإن كان الأمر واجبا وقيل المراد به زمان خروج المذنبين من النار ويكون الذين شقوا على هذا يعم الكفار والمذنبين وقيل استثني مدة كونهم في الدنيا وفي البرزخ وأما الاستثناء في أهل الجنة فيصح فيه القول الأول والثالث دون الثاني غير مجذوز أي غير مقطوع فلا تق في مريه مما يعبد هؤلاء المرية الشك والإشارة إلى عبدة الأصنام أي لا تشك في فساد دين هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم أيهم هم متبعون لآبائهم تقليدا من غير برهان وإنا لم نصيبهم يعني من العذاب كلمة سرقت يعني القدر وذلك أن الله قضى أن يفصل بينهم يوم القيامة فلا يفصل في الدنيا وإن كلا قرئ بتشديد إن وبتخفيفها وإعمالها عمل ثقيلة والتنوين في كل عوض من المضاف إليه يعني كلهم واللام في لما موقئة للقسم وما ولا وليوفينهم خبر إن وقرئ لما بالتشديد على أن تكون إن نافية ولما بمعنى إلا لا ربك أعمالهم أي جزاء أعمالهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا يعني الكفار وقيل إنهم الظلمة من الولاة وغيرهم ثم لا تنصرون مستأنف غير معطوف وإنما قال ثم لبعد النصرة واقم الصلاة الآية يراد بها الصلوات المفروضة فالطرف الأول الصبح والطرف الثاني الظهر والعصر والزلف من الليل المغرب والعشاء إن الحسنات يذهبن السيئات لفظه عام وخصصه أهل التأويل بأن الحسنات الصلوات الخمس ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل وروي أن رجلا قبل امرأة ثم ندم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الصلاة فنزلت الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل فقال ها أنا ذا فقال قد غفر لك فقال الرجل ألي خاصة أو للمسلمين عامة فقال بل للمسلمين عامة والآية على هذا مدنية وقيل إن الآية كانت قبل ذلك ذكرها صلى الله عليه وآله وسلم للرجل مستدلا بها فالآية على هذا مكية كسائر السورة وإنما تذهب الحسنات عند الجمهور الصغائر إذا جتنبت الكبائر ذلك إشارة إلى الصلوات أو إلى كل ما تقدم من وعظ ووعد ووعيد فلولا تحضيض بمعنى هل أولو بقي أي أولو خير ودين بقي لهم دون غيرهم إلا قليلا ممن أنجينا منهم استثناء منقطع معناه ولكن قليلا ممن أنجينا من القرون ينهون عن الفساد في الأرض وقيل هو متصل فإن الكلام الذي قبله في حكم النفي كأنه قال ما كان فيهم من ينهى عن الفساد في الأرض إلا قليلا على أن الوجه في مثل هذا البدل ويجوز فيه النصب الذين ظلموا يعني الذين لم ينهوا عن الفساد بظلم هذا المجرور في موضع الحال من ربك والمعنى أنه لا يهلك أهل القرى ظالما لهم تعالى الله عن ذلك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة يعني مؤمنة لا خلاف بينهم في الإيمان ولا يزالون مختلفين يعني في الأديان والملل والمذاهب ولذلك خلقهم قيل الإشارة إلى الاختلاف وقيل إلى الرحمة وقيل إليهما وكل نقص انتصب كلا بنقص وما بدل من كلا وجاءك في هذه الحق الإشارة إلى السورة اعملوا وانتظروا تهديد لهم وإقامة خجة عليهم سورة يوسف عليه السلام الكتاب المبين يعني القرآن والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البي فيكون غير متعد أو يكون متعديا بمعنى أنه أبان الحق أي أظهر لعلكم يتعلق بأنزلناه أو بعربيا أحسن القصص يعني قصة يوسف أو قصص الأنبياء على الأطلاق والقصص يكون مصدرا أو اسم مفعول بمعنى المقصوص فإن أريد به هنا المصدر فمفعول نقص محذوف لأن ذكر القرآن يدل عليه وإن كنت من قبله لمن الغافلين الضمير في قبله للقصص أي من الغافلين عن معرفته وفي هذا احتجاج على أنه من عند الله لكونه جاء به من غير تعليم إذ قال العامل فيه ذكر المضمر أو القصص يا أبتي أي يا أبي والتاء وقيل للتأنيث وكسرت دلالة على ياء المتكلم والتاء عوض من ياء المتكلم رأيتهم لي ساجدين كرر الفعل لطول الكلام وأجر الكواكب والشمس والقمر مجر العقلاء في ضمير الجماعة لما وصفها بفعل من يعقل وهو السجود وتأويل الكواتب في المنام إخوته والشمس والقمر أبواه وسجودهم له تواضعهم له ودخولهم تحت كنفه وهو ملك لا تقصص رؤياك على إخوتك إنما قال ذلك لأنه علم أن تأويلها ارتفاع منزلته فخاف عليه من الحسد يجتبيك يختارك ويعلمك من تأويل الأحاديث قيل هي عبارة الرؤية واللفظ أعم من ذلك قال يعقوب يعني ذريته آيات للسائلين أي لمن سأل عنها روي أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قصة يوسف أو أمروا قريشا أن يسألوه عنها فهم السائلون على هذا واللفظ أعم من ذلك ليوسف وأخوه هو بن يامين وهو أصغر من يوسف ويقال إنه شقيق يوسف وكان أصغر أولاد يعقوب ونحن عصبة أي جماعة نقدر على النفع والضر بخلاف الصغيرين والعصبة العشرة فما فوقها إلى الأربعين إن أبانا لفي ضلال مبين أي خطأ وخروج عن الصواب بإفراط حبه ليوسف وأخيه يخل لكم وجه أبيكم أي لا يشارككم غيره في محبته لكم وإقباله عليكم قوما صالحين أي بالتوبة والاستقامة وقيل هو صلاح حالهم مع أبيهم قال قائل منهم هو يهوذا وقيل روبيل غيابة الجب غوره وما غاب منه السيارة جمع سيار وهم القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة وغيرها إن كنتم فاعلين أي هذا هو الرأي إن فعلتمه. مالك لا تأمنا على يوسف أي لما تخاف عليه منا وقرأ السبع تأمنا بالإضغام والاشمام لأن أصله بضم النون الأولى يرتع من قرأه بكسر العين فهو من الرعي أي من رعي الإبل أو من رعي بعضهم لبعض وحراسته ومن قرأه بالإسكان فهو من الرتع وهو الإقامة في الخصب والتنعم والتاء على هذا أصلي ووزن الفعل يفعل ووزنه على الأول نفتحل ومن قرأ يرتع ويلعب بالياء فالضمير ليوسف ومن قرأ بالنون فالضمير للمتكلمين وهم إخوته وإنما قالوا نلعب لأنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء وكان اللعب من المباح للتعلم كالمسابقة بالخير وأجمع أي عزم وجواب لما محذوف وقيل إنه أجمع أو وأوحينا على زيادة الواو وأوحينا يحتمل ان يكون هذا الوحي بواسطة ملك أو بإلهام والضمير في إليه ليوسف وقيل ليعقوب والأول هو الصحيح وهم لا يشعرون في موضع الحال من لتنبئنهم أي لا يشعرون حين تنبئهم فيكون خطابا ليوسف عليه السلام أو من أوحينا أي لا يشعرون حين أو حين إليه فيكون خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نستبق أي نجري على أقدامنا لننظر أينا يسبق وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لمقالتنا ولو كنا صادقين أي لا تصدقنا ولو كنا عندك من أهل الصدق فكيف وأنت تتهمنا وقيل معناه لا تصدقنا وإن كنا صادقين في هذه المقالة فذلك على وجه المغالطة منهم والأول أظهر وجاءوا على قميصه بدم كذب أي ذي كذب أو وصف بالمصطر مبالغة وروي أنهم لطخوا قميصه بدم جدي وقالوا ليعقوب هذا دمه في قميصه فقال لهم ما الذئب أكله ولم يخرق قميصه فاستدل بذلك على كذبهم ثولت أي زينت فصبر جميل وعد من نفسه بالصبر وارتفاعه على أنه مبتدأ تقديره صبر جميل أمثل أو خبر مبتدأ تقديره شأني صبر جميل وجاءت سيارة روي أن هؤلاء السيارة من مديان وقيلهم أعراض واردهم الوارد هو الذي يستقل ماء لجماعة ونقل السهيلي أن اسم هذا الوارد مالك بن دعر من العرب العاربة ولم يكن له ولد فسأل يوسف أن يدعو له بالولد فدعا له فرزقه الله اثني عشر ولدا أعقب كل واحد منهم قبيلة قال يا بشرية أي نادى البشرى كقولك يا حسرة وأضافها إلى نفسه وقرئ يا بشرى بحدث يا المتكلم والمعنى كذلك وقيل على هذه القراءة نادى رجلا منهم اسمه بشرى وهذا بعيد ولما أدل الوارد الحبل في الجب تعلق به يوسف فحينئذ قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة الضمير الفاعل للسيارة والضمير المفعول ليوسف أي أخفوه من الرفقة أو قالوا لهم دفعه لنا قوم لنبيعه لهم بمصر وشروه أي باعوه والضمير أيضا للذين أخذوه وقيل الضمير لإخوة يوسف وأنهم رجعوا إليه فقالوا للسيارة هذا عبدنا بثمن بخسين أي ناقصا عن قيمته وقيل البخس هنا الظلم دراهم معدودة عبارة عن قلتها وكانوا الضمير للذين أخذوه أو لإخوته وقال الذي اشتراه يعني العزيز وكان حاجب الملك وخازنه وقال السهيلي اسمه قطفير من مصر هو البلد المعروف ولذلك لم ينصرف وكان يوسف قد سبق إلى مصر فنودي عليه في السوق حتى بلغ ثمنه وزنه ذهبا. وقيل فضة فاشتراه العزيز تأويل الأحاديث قد تقدم والله غالب على أمره في عود الضمير وجهان أحدهما أن يعود على الله فالمعنى أنه يفعل ما يشاء لا راد لأمره والثاني أن يعود على يوسف أن يدبر الله أمره بالحفظ له والكرامة بلغ أشده قيل الأشد البلوغ وقيل ثمان عشرة سنة وقيل ثلاث وثلاثون وقيل أربعون حكما هي الحكمة والنبوة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه أي طلبت منهما يكون من الرجل إلى المرأة وهي زليخة امرأة العزيز وغلقت الأبواب روي أنها كانت سبعة أبواب هيت اسم فعل معناه تعالى وأقبل وقرئ بفتح الهاء وكسرها وبفتح التاء وضمها والمعنى في ذلك كله واحد وحركة التاء للبناء وأما من قرأ بالهمز فهو فعل من تهيأت كقولك جئت معاذ الله منصوب على المصطرية والمعنى أعوذ بالله إنه ربي يحتمل أن يكون الضمير لله تعالى أو للذي اشترى لأن السيدة يقال له رب فالمعنى لا ينبغي لي أن أخون، إنه لا يفلح الظالمون الضمير للأمر والشأن ويحتمل ذلك في الأول أي الضمير ولقد همت به وهم بها أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتى ألفوا فيها التأليف فمنهم مفرط ومفرط وذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم يوسف من حيث الفعل الذي أرادته وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليها وحله التكة وغيرها وغير ذلك مما لا ينبغي أن يقال به لضعف نقله ولنزاهة الأنبياء عن مثله ومنهم من جعل أنها همت به لتضربه على امتناعه وهم بها ليقتلها أو يضربها ليدفعها وهو بعيد يرده قوله لولا أرأى برهان ربه ومنهم من جعل همها به من حيث مرادها همه بها ليدفعها وهذا أيضا بعيد لاختلاف سياق الكلام والصواب إن شاء الله أنها همت به من حيث مرادها وهم بها كذلك لكنه لم يعزم على ذلك ولم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكة وغيرها بل كان همه خطرة خطرت على قلبه لم يطعها ولم يتابعها ولكنه بادر بالتوبة والإقلاع عن تلك الخطرة حتى محاها من قلبه لما رأى برهان ربه ولا يقدح هذا في عصمة الأنبياء لأن الهم بالذنب ليس بذنب ولا نقص عليه في ذلك فإنه من هم بذنب ثم تركه كتبت له حسنا لو لولا أرأى برهان ربي جوابه محذوب تقديره لولا أرأى برهان ربه لخالطها وإنما حذف لأن قوله هم بها يدل عليه وقد قيل إن هم بها هو الجواب وهذا ضعيف لأن جواب لولا لا يتقدم عليها واختلف في البرهان الذي رأى فقيل ناداه جبريل يا يوسف أتكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء وقيل رأى يعقوب ينهى وقيل تفكر فاستبصر وقيل رأى زليخ غطت وجه صنم لها حياء منه فقال أنا أولى أن أستحي من الله كذلك لنصرف الكاف في موضع نصب متعلقة بفعل مضمر والتقدير ثبتناه مثل ذلك التثبيت أو في موضع رفع تقديره الأمر مثل ذلك السوء والفحشاء خيانة سيده والوقوع في الزنا المخلصين قرئ بفتح اللام حيث وقع أي الذين أخلصهم الله لطاعته وبالكسر أي الذين أخلصوا دينهم لله واستبق الباب معناه سبق كل واحد منهما صاحبه إلى الباب فقصد هو الخروج والهروب عنها وقصدت هي أن ترده فإن قيل كيف قال هنا الباب بالإسراد وقد قال بالجمع وغلقت الأبواب فالجواب أن المراد هنا الباب البراني الذي هو المخرج من الدار وقدت قميصه من دبر أي قطعته من وراء وذلك أنها قبضت قميصه من خلفه لترده فتمزق القميص والقد القطع بالطول والقطع بالعرض وألف يا سيدها أي وجد زوجها عند الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن لما رأت الفضيحة عكست القضية ودعت أن يوسف راودها عن نفسها فذكرت جزاء كل من فعل ذلك على العموم ولم تصرح بذكر يوسف لدخوله في العموم وبناء على أن الذنب ثابت عليها بدعواها وما جزاء يحتمل أن تكون ما أو استفهامية قال هي راودتني عن نفسي ضرأ نفسه من دعواها وشهد شاهد قيل هو ابن عمها وقيل كان طفلا في المهد فتكلم وكونه من أهلها أوجب للحجة عليها وأوثق لبراءة يوسف وكونه لم يتكلم قط ثم تكلم بذلك كرامة ليوسف عليه السلام والتقدير شهد شاهد فقال أو ضمنت الشهادة معنى القول إن كان قميصه قد من قبل فصدقت لأنها كانت تدافعه فتقد قميصه قبل وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت لأنها جذبته إلى نفسها حين فر منها فقدت قميصه من دبر فلما رأى قميصه قد من دبر فاعل رأى زوجها أو الشاهد إنه من كيد كون الضمير للأمر أو, لقوله أو لقولها ما جزاؤه يوسف أعرض عن هذا أي اكتبه ولا تحدث به ويوسف منادى حذف منه حرف النداء لأنه قريب وفي حذف الحرف إشارة إلى تقريبه وملاطفته واستغفري لذنبك خطاب لها وذلك من كلام زوجها أو من كلام الشاهد من الخاطئين جاء بلفظ التذكير ولم يقل من الخاطئات تغليبا للذكور وقال نسوة في المدينة أي في مصر روى أنهن خمس نسوة امرأة الساقي وامرأة الخبال وامرأة صاحب الدواب وامرأة صاحب السجن وامرأة الحاجب فتاها أي خادمها والفتى يقال بمعنى الشاب وبمعنى الخادم شغفها بلغ شغاف قلبها وهو غلافه وقيل السويداء منه وقيل الشغاف داء يصل إلى القلب سمعت بمكرهن أي بقولهن وسماه مكرا لأنه كان في خفية وقيل كانت قد استكتمتهن سرها فأفشينه عليها وأعتدت لهن متكأا أي أعتدت لهن ما يتكأ عليه من الفروش ونحوها وقيل المتكأ طعام وقرئ في الشاذ متكا بسكون التاء وتنوين الكاف وهو الأترج وإعطاؤها السكافين لهن يدل على أن الطعام كان مما يقطع بالسكافين كالأترج وقيل كان لحما وقالت تخرج عليهم أمر ليوسف وإنما أطاعها لأنه كان مملوك زوجها أكبرنه أي عظم شأنه وجماله وقيل معنا أكبرنا حضنه والهاء للسكت وهذا بعيد جدا وقطعن أيديهن اي اشتغلن بالنظر إليه وبهتن من جماله حتى قطعن أيديهن وهن لا يشعرن كما يقطع الطعام حاش لله معناه براءة وتنزيه أي تنزيه لله وتعجب من قدرته على خلقه مثله وحاش في باب الاستثناء تخفض على أنها حرف وأجاز المبرد النصب بها على أن تكون فعلا وأما هنا فقال أبو علي الفارسي إنها فعل والدليل على ذلك من وجهين أحدهما أنها دخلت على لام الخبر وهو اللام في قوله لله ولا يدخل الحرف على حرف والآخر أنها حذفت منها الألف على قراءة الجماعة والحروف لا يحذف منها شيء وقرأها أبو عمر بالالف على الأصل وإنما تُحذف من الأفعال كقولك لم يقو ولا أدري والفاعل بحاش ضمير يعود على يوسف تقديره بعد يوسف عن الفاحشة لخوف الله وقال الزمخشري إن حاش وضع موضع المصدر تأنه قال تنزيها ثم قال لله ليبين من نزه قال وإنما حذف منه التنوين مراعاة لأصله من الحرفية ما هذا بشرا أخرجته من البشر وجعلته من الملائكة مبالغة في وصف الحسن إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه توبيخ لهن على اللوم فاستعصم اي طلب العصمة وامتنع مما أرادت منه أصب إليهن أي أميل وكلامه هذا تضرع إلى الله ثم بدا لهم أي ظهر والفاعل محذوف تقديره رأى والضمير في لهم لزوجها وأهلها أو من تشاور معه في ذلك رأوا الآيات أي الأدلة على براءته ودخل معه السجن فتيان أي شاباني وقيل هنا محذوف لا بد منه وهو فسجنوه وكان يوسف قد قال لأهل السجن إني أعبر الرؤيا وكذلك سأله الفتيان عن منامهما وقيل إنهم استعملاها ليجربا وقيل رأى يا ذلك حقا أعصر خمرا قيل فيه سمي العنب خمرا بما يقول إليه وقيل هي لغة إن نراك من المحسنين قيل معناه في تأويل الرؤيا وقيل إحسانه إلى أهل السجن قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الآية فقطضي أنه وصف لهما نفسه بكثرة العلم ليجعل ذلك وصلة إلى دعائهما لتوحيد الله وفيه وجهان أحدهما أنه قال يخبرهما بكل ما يأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن يأتيهما وذلك من الإخبار بالغيوب الذي هو معجزة الأنبياء والآخر أنه قال لا يأتيكم طعام في المنام إلا أخبرتكم بتأويله قبل أن يظهر تأويله في الدنيا ذلك مما علمني ربي روي أنهما قال له من أين لك هذا العلم وأنت لست بكاهن ولا منجم فقال ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله يحتمل أن يكون هذا الكلام تعليلا لما قبله من قوله علمني ربي أو يكون استئنافا يا صاحبي السجن نسبهما إلى السجن إما لأنهما سكنا أو لأنهما صاحباه فيه كأنه قال يا صاحبي في السجن أأرباب متفرقون الآية دعاهما إلى توحيد الله وأقام عليهم الحجة رغبة في إيمانهما ما تعبدون من دونه إلا اسماء أوقع الأسماء هنا موقع المسميات والمعنى سميتم ما لا يستحق الألوهية آلها ثم عبدتموها من سلطان أي حجة وبرهان فيسقي ربه خمرا يعني الملك وقال للذي ظن أنه ناجم منهما الظن هنا يحتمل أن يكون بمعنى اليقين لأن قوله قضي الأمر يقتضي ذلك أو يكون على بابه لأن عبارة الرؤيا ظن اذكرني عند ربك يعني الملك فانساه الشيطان ذكر ربه قيل الضمير ليوسف أي نسي في ذلك الوقت أن يذكر الله ورجى غيره فعاقبه الله على ذلك باللبث في السجن وقيل الضمير للذي نجا منهما وهو الساقي أي نسي ذكر يوسف عند ربه فأضاف الذكر إلى ربه أي هو عنده والرب على هذا التأويل الملك بضع سنين البضع من الثلاثة إلى العشرة وقيل إلى التسعة وروي أن يوسف عليه السلام سجن خمس سنين اولا ثم سجن بعد ذلك سبع سنين وقال الملك هو ملك مصر الذي كان العزيز خادما له واسمه ريان بن الوليد وقيل مصعب بن الريان وكان من الفراعنة وقيل إنه فرعون موسى عمر أربعمائة سنة حتى أدركه موسى وهذا بعيد إني أرى سبع بقرات سمان يعني في المنام عجاف أي ضعاف في غاية الهزال يا أيها الملأ خطاب لجلسائه وأهل دولته للرؤية تعبرون أي تعرفون تأويلها يقال عبرت الرؤيا بتخفيف الباء وأنكر بعضهم التشديد وهو مسموع من العرب ودخلت اللام على المفعول به لما تقدم عن الفعل قالوا أضغاث أحلام أي تخالطها وأباطيلها وما يكون منها من حديث نفس ووسوسة شيطان بحيث لا يعبر وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاق النبات واحده ضغث فإن قيل لما قال أضغاث أحلام بالجمع وإنما كانت الرؤيا واحدة فالجواب أن هذا كقولك فلان يركب الخيل وإن ركب فرسا واحدة وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين إما أن يريد تأويل الأحلام الباطلة أو تأويل الأحلام على الإطلاق وهو الأظهر وقال الذي نجا منهما هو ساق الملك وادكر بعد امه أي بعد حين يوسف أيها الصديق يقدر قبله محذوف لا بد منه وهو فأرسلوه فقال يا يوسف وسماه الصديق لأنه كان قد جرب صدقه في تعبير الرؤيا وغيرها والصديق مبالغة من الصدق افتنا في سبع بقرات أي في من رأى سبع بقرات وكان الملك قد رأى سبع بقرات سمان أكلتهن سبع عجاف فعجب كيف علتهن وكيف وسعت في بطونهن ورأى سبع سنبلات خضر وقد التفت بها سبع يابسات حتى غطت خضرتها تزرعون سبع سنين هذا تعبير للرؤية وذلك أنه عبر البقرات السمان بسبع سنين مخصبة وعبر البقرات العجاف